ف ا ل أ و ل الاظهار قبل أ ح ر ف ي للحلق ست قلنا فيها ست وست للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني اضغام ب س ت ة أ ت ت فيرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان ق س م يدغما فيه ب غ ن ة ب د و معلما إ ل ا إ ذ ا كانا ب ك ل م ة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني ادغام بغير غ ن ة في اللام ورا ثم ك ر ر ن والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنه مع ا ل إ خ ف ا ء والرابع ا ل إ خ ف ا ء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خ م س ة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم ج ا د شخص قد سما دم طيبا زد في ت ق ا ضع ظالما هنصح كمان أ ح ك ا م الميم والنون المشددتين و أ ح ك ا م الميم الساكنه ذ ه الحفظ ب ق ده الحفظ اللي احنا لسه ن ش ر ح إ ن شاء الله واحنا قلنا في المتون بنحفظ الاول وبعدين بنشرح, إن انت تحفظ الأول وبعدين بنشرح وما نشرح هتزداد ح ف ظ الحفظ عندك ف ل م ت ن هيبقى ه ي أ م ت ى هنصح ا ل أ ب ي ا ت ا ل ت ا ل ي ة أ ح ك ا م الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنه بدا أ ح ك ا م الميم ا ل س ا ك ن ة والميم إ ن تسكن تجي قبل الهجا لا أ ل ف اللينه لذي الحجا أ ح ك ا م ه ا ث ل ا ث ة لمن ضبط إ خ ف ا ء اضغام و إ ظ ه ا ر فقط ف ا ل أ و ل ا ل إ خ ف ا ء عند الباء ان ا しもありがとうござ ي ました。 الست أ ب ي ا ت اللي في أ ح ك ا م الميم ا ل س ا ك ن ة مع البيت السابق سبع أ ب ي ا ت الحفظ للشرح القادم تفضل اعد ي ايه من أ و ل أ ح ك ا م الميم طيب ح أ ح ك ا م الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غ ن ة ب د أ أ ح ك ا م الميم ا ل س ا ك ن ة ش د ي د ة لا شديدة لا ظنك في انها الفتح ان ا ل ش د ة تحتها ا ل ك س ر ة والاثنين فوق الدال فانت بتقول انه فتح لا هي ش د ة اذا وضعت بهذه ا ل ط ر ي ق ة فتكون بالكسر الا في رسم المصحف ف ا ل ش د ة بتكون فوق و ا ل ك س ر ة بتكون تحت الدال خدت بالك ا ل د ب ب مش معنى وجود ا ل ف ت ح ة فوق الدال مش معنى وجود ا ل ش ر ط ة بقى مش عامله ا ل ف ت ح ة مش معنى وجود ا ل ش ر ط ة دي فوق الدال يبقى هي ف ت ح ة لا لذلك جعلت تحت ا ل ش د ة يبقى دي م ن ص و د بيها الايه التجديد وطبعا معنى ا ل ك ل م ة هيختلف لو فتحنا、بص. أحكام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 والثاني إ د غ ا م بمثلها أ ت ى وسم إ د غ ا م ا صغيرا يا فتى والثالث ا ل إ ظ ه ا ر في ا ل ب ق ي ة من أ ح ر ف وسمها ش ف و ي ة واحذر لدواو وفى ان تختفي لقربها و ل ا ت ح ا د فاعرف ي مراجعه ة إن شاء ا ل ل ل أ ح ك ا م النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين احنا عايزين بقى المره دي بقى يكون الموضوع في مناقشة. الإخوة فيه م ن ا ق ش ة ا ل ا خ و ة اللي ذ ك ر و ا أ ح ك ا م النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين ه يبقى فيه يعني تعريف نحنا ا لما ر ف ل م س أ ل ن ا بعض ا ل ا خ و ة في تعريف النون ا ل س ا ك ن ة وفي تعريف التنوين كل أ خ عرف جزء من التعريف احنا عايزين حد يعرف ساعات ن س أ ل تعريف النون ا ل س ا ك ن ة وتعريف التنوين تعريف كامل أ خ ي عرفنا أ ن ا ن و ن ا ل س ا ك ن ة تعريف كامل ها؟ الناس اللي ذ ك ر التجويد فيش حد ذ ك ر التجويد خالص ط ب يا شيخ تعرفنا أ ل ن و ن ا ل س ا ك ن ة نعم نعم ت أ ت ي في الاسماء و ا ل أ ف ع ا ل والحروب تكون م ت و س ط ة و م ت ط ر ف ة نعم وهي ا ل ث ا ب ت ة ومن أ ص ل ا ل ك ل م ة نعم و ت أ ت ي في ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ف ع ا ل والحروف وتكون ث ا ب ت ة وصلا ووقفا و ث ا ب ت ة خطا يبقى لو جمعنا التعريف ده هتقوله كامل يعني هتقول زي ما احنا قلنا التعريف خلاص؟ بالنسبة للتنوين من من يعرف التنوين أخي عرف لنا التنوين الشيء بالنسبة هتقوله هتقول قلنا لو كامل خلاص لنا تفضل ووصلا نجمعنا احنا من من نعم نعم ما نعم عرف لفظا ده كده وخطا اي عبر عنها بفتحتين ومضمتين و م ك س ف ت ي ن نعم وقلنا النظم ب ا ل ن س ب ة ل أ ح ك ا م ا ل ن س ك ه والتنوين ب د أ بهذه ا ل أ ح ك ا م قلنا لكثره دورانها في ا ل ق ر آ ن الكريم ورتب حروف الهجاء على الاحكام أ ح ك م أو وزع ر و ف الهجاء ا على ل أ ح بادئا من الاظهار ومنتهيا بحكم الاخفاء فتحدث عن الحكم ا ل أ و ل وقال للنون إ ن تسكن وللتنوين أ ر ب ع أ ح ك ا م فخذت بيني فالاول ا ل إ ظ ه ا ر ف ا ل أ و ل ا ل إ ظ ه ا ر قبل أ ح ر ف ي للحلق ست رتبت فلتعرفي ست أ ح ر ف التي تلي ا النون ا ل س ا ك ن ة وتنوين ويكون الحكم إ ظ ه ا ر هي الهمز ة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وذكرها النظم تاليا آه في البيت التالي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء لو أ ت ى أ ح د هذه ا ل أ ح ر ف بعد النون ا ل س ا ك ن ة أ و التنوين ه ي ك و ن الحكم إ ي ه اظهار وقلنا هنسميه إ ظ ه ا ر حلقي ليه من هو السبب في ت س م ي ة إ ظ ه ا ر حلقي ل أ ن حروف السته ة اللي م الهمز ة والهاء والعين والحاء والغين والخاء تخرج من الحلق يبقى انت في إ ج ا ب ت ك س ع ت تجيب اجابه علميه ص ح ي ح ة تقول الحكم هنا في مثلا من أ ي شيء خلقه من أي ونقول استخرج ما في هذه ا ل آ ي ة من أ ح ك ا م تقول إ ظ ه اظهار ر لوقوع الهمزة بعد النون الآية الساكنة بعد إ حلقي ت ق و لوقوع إظهار حلقي ل ا ل ه م ز ة بعد النون ا ل س ا ك ن ة و ا ل أ م ث ل ة في ا ل ق ر آ ن ك ث ي ر ة بعد كده تحدثنا عن ا ل إ ض غ ا م ا ل إ ض غ ا م وقلنا معناه في اللغه ة ا ي ا ل إ د خ ا ل ومعناه ان أ ن ت هتدخل, هتدخل اللون ا ل س ا ك ن ة إ ذ ا لاقت أ ح د أ ح ر ف ا ل إ ض غ ا م أ و التنوين في الحروف التي تليها ولكن هيكون الفرق بين ا ل إ ض غ ا م بغنا و إ ض غ ا م ب غير غنا وهذا التقسيم باعتبار الغنا فقلنا إ ذ ا اتت أ ح د حروف ينمو بعد النون ا ل س ا ك ن ة أ و التنوين هنسميه ادغام ب غنا وزي ما تحدثنا في الامثله فمن يعمل مثقال ذ ر ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرا يره ادغام و ا ه و بغن بعض الاخوه يقول لك فمن يعمل هو أ ض غ م صحيح بس ينقصه ا ل غ ا ي ن ا ل ن و ن اذا ل س ا ك ن ة أو إ جاء بعدهم حروف ي ن م ل ي ا ء والنون والميم والواو هيبقى ا ض غ م ايه بغن إ ذ ا أ ت ى الراء أ و اللام هيكون الاضغام ايه من غير غن وشرط الاضغام أ ن يكون من ايه من, كلمت من كلمتين ف إ ذ ا أ ت ى في ك ل م ة و ا ح د ة وجب ا ل إ ض ه ا ر وانهم أ ر ب ع كلمات في ا ل ق ر آ ن بنيان وصنوان وقنوان ودنيا اذا اتى, أتى نون ا ل س ك ي ن ة بعدها أ ح د هذه ا ل أ ح ر ف في كلمه و ا ح د ة نظهر إ ذ ن م ا في كلمتين هندغم ويبقى اسمه إ د غ ا م ب ي ه بغن ا ي وقلنا ا ل إ د غ ا م ليه تقسيم آ خ ر من حيث الكمال والنقصان حروف نرمل النون والراء والميم واللام دي حروف إ د غ ا م ا ي ه ا ل ا د غ م ايه كامل وغيرهم إ د غ ا م ايه ناقص في الياء والواو علامه ة المصحف عشان ل نشير ي إ من من المصحف و ا خ و ة يستفيد ن خط ا ل م ويعلموا للأولاد يبقوا أو ميسر عليهم عشان بعد عنده علامة ذلك ل م إذا كان عنده كتاب ا كده نحو ح ص في ف ا ل إ ظ ه ا ر وضع ع ل ا م ة السكون اللي هي راس أ س ح ء صغيرة على النون ل ا ا علامة الإظهار ا ك ن ة يبقى في ل م ص حاء ف أن تكون ن ه وضع رأس ح ا صغيره ة و ي على ا السكون م ة ل ع النون ا ل س ا ك ن ة وفي التنوين هيبقى الشرطتين في سوى بعض متوازيين و بعاد عن بعض دليل على تباعد المخرج سواء الشرطتين فتحتين او كسرتين وفي ا ل ض م ة و ا ل ت ب ق ي ضمه وشكلها مقلوب او ت ا ن ي ة ب تحذف ويوضع ايه ش ر ط ة على حذفها دليل ب ر ض ا على علامه الاظهار علامة, علامة الاضغام الكامل في المصحف في ت ع ر ي ة النون ح ر تعرية ف ا ل الساكنه من العلامات وتجديد الحرف الذي يليها دليل على الايه ل ا ل إ ض غ ا م الكامل الادغام الناقص ت ع ر ي ة النون ا ل س ا ك ن ة من العلامات والحرف الذي بعدها لا يكون مشدد دليل على, آي على أن ايه ل إ ض غ ا ناقص م و ف التنوين ل ان ل ش ر ط ت ي مش قد بعض ا ل ا ا ل إ ض غ ا م ب ناقص و ع ي ل ل ل ك ا ا ا م و ن أو بغنى ومن غير غنى الشرطتين شكلهم واحد والضمتين هيكونوا بغنى بالنسبة غير غنى غير للإضغام الشرطتين الضمتين من شكلهم ما هما هيوضع زي ما هما فيهم زي هيوضع زي هلقى ده حزف قلنا يراعى في الادغام ب غ ن ة تحقيق ا ل غ ن ة و ا ل غ ن ة بتخرج منها الخيشوم ويمكن إحنا كان درس ا ل غ ن ة لها درس, درس م ف ر د و أ ح ك ا م النون والميم المشددتين بس يبقى الدرس د ه تم ت أ ج ي ل ه لما بعد د ر ا س ة أ ح ك ا م الميم ا ل س ا ك ن ة ل أ ن الميم من حروف ا ل غ ن ة ونون فيها غ ن ة فيبقى الكلام بعد الحديث عن النون ا ل س ا ك ن ة وعن الميم ا ل س ا ك ن ة هنتكلم عن الغنه ة ب بالتفصيل بس أ ن ت تبقى عارف مبدئيا ً ان الغنه مخرجها ا ل آ ن الخيشوم مخرجهاش من الفم و م ع ر ف ة ذلك ب أ ن أ ن ت بتقفل الانف سد ا ل أ ن ف عند النطق بالغنه فما تخرجش تعرف انها كده بتخرج من الخيشوم تمام ط ي بعد ب ذلك تحدثنا عن حكم الحكم الثالث وهو حكم الاقلاب إ ق ل ب و ا ل إ قلنا بأنه التنوين. يبقى التطبيق وانت بالتطبيق مطالب عند الامتحان الشفوي يبقى التطبيق نوصي بالسماع ك ث ر ة السماع و ا ل م ح ا ف ظ ة على ج ل س ة ا ل ت ل ا و ة ا ل ع م ل ي ة أ و التجويد العمل يوم ا ل أ ر ب ع ا ء بعد الظهر قلنا لو إ ن شاء الله يبقى في وقت بعد العشاء باستثناء اليوم يعني من يوم ا ل أ ر ب ع ا ء القادم يبقى هندخل وقت العشاء ت ا ن ي ا ل ا خ و ة اللي هو ما ا ل ح ش ي ط ب ق قبل العصر يطبق بعد العشاء يوم ا ل أ ر ب ع ا ا ء ل ق ان د م إ ش ا ء ا ل ل ه ده من ا ل القادم على ل أ أن ر ب ع ا ا ء إ خ و ة كل واحد يعني حسب ما يتوفر له من وقت ويحاول كل ما جاء بدر يبقى افضل بعد كده بعض على عنها فيها يأتي المراحظات المقدمة واللي كنا على وبعض الإخوة تكلموا فيها. منها قول الشيخ وده قد ولكن هذا المكان ق د م ة قل ل مع أن المقدمة يجب ان يكون ر أ ح ا ا م ه ن ا ل سبب في, في نوني و تنويني و المدوديني آل و ا ل ن م ن و ا ل ت ن و ي ن و المدوديني ا ل و المدوديني ك ب نقول لماذا قال النظم خصص إن هذا المثل قال إنه في النون وهذا النظم للمريد ي في النون والتنوين والمدودي ا تانية قلنا هذا التغليل إن النظم اه نعم؟ نعم لكثرة دوران النونسكين أحكام المدود القرآن الأحكام النظم هذا ء أن نعم نعم في لكثرة بلفظ ولغلبة هذه فسمى أو نعم طبعا يمكن أ ش ر ن ا إ ل ى قول الشيخ ذي الكمالي لما عرف شيخه قال شيخ وقال عن شيخنا الميهي ذي الكمال ي كبير سواء بين طبعاً وبين علماء علماء الكلام كمثار هذه جدل سواء والتجويد كمان عن القراءات دخلت الفقه في وصف خصص ذي بتكون بمعنى صاحب فوصف بعض التوحيد صاحب لأنه خصص بمعنى خصص شيخه بانه ن و ذيل كمالي و أ ط ل ق الكمال ما, ما قيدوش فطبعا د هذا الكمال البشري اللي هو المطلق ده بيكون في حق الرسل قد هذا يعني جانبه الصواب في هذه ا ل م س أ ل ة بوصف شيخي ذي الكمالي على آه كلام ا ل ا خ و ة يعني وبعد, وبعد بحث ان الشيخ جانبه ا ل صواب في ذكر شيخي ووصفه ب أ ن ه ذي الكمالي خ ا ص ة أ ن ه أ ط ل ق هذا الكمال وهذا الـ الـ الكمال اجمالا الكمال البشري يجب لمن للرسل طيب ا ل هذا م الكلام احنا قلنا كلام قريب منه في تعليل هذه الكلمة هذه سواء ان الشيخ يقصد ان شيخه ذي الكمال في هذا الفن وطبعا لم ياتي الكمال في ع ل ف هذا الفن في م ن ظ و م ت ي فكان المنظومه نقصها حاجات كثيره مفيش كمال برضو في المنظومة إن هي منظومة كاملة يعني و د هذا كلام اللي أنا قلته المفت أقول له أنا أنا أنا حملت أنه أن وده ه خطأ الكلام على خلوة ا ل ش ي خ من كلام أنا العيوب لا كلام ده اللي ده قلته خطا أ أنه ان ل ص ح ح ي أ إ ط ل ا ق ا ل شيخ الكمال لا يجوز إ ل ا في حق الرزق ولما تحدثنا عن وجود شبه التنوين في أ و ا خ ر بعض ا ل أ ف ع ا ل وكلام د ه كان في فعلين ل ي ك و ن من الصغرين في س و ر ة يوسف ولنسف عن ب ا ل ن ا ص ي ة في س و ر ة العلق لنسف, لنسف بالناصية قلنا إن الألف عن أن ا ل أ خ ي ر ة في ك ل م ة ل نسفعان ولا يكونن ا ق ل ن إن ا ا ل ت ن و ي ن بيلحق آ خ ر الايه الاسماء ولا يدخل الايه الافعال خفيفة ل ل في فأبضلت ألفا أبضلت آه آلفا, أبديلت آه أبديلت آه أبديلت آه أبديلت آلفا شكلها في المصحف و أ ل ح ق ت بالايه ن يبقى دا سم بن س م ي بالتنوين ي ه ب و أ ل ح ق ب أ ح ك ا م ا ل ت ن و ن ا ل س ك ن ة و ا ل ت ن و ي ن و د ه دليل على ان الرسم معتبر في ا ل ت ل ا و ة رسم ا ل ك ل م ة معتبر في ا ل ت ل ا و ة و يمكن أ ن اتكلم عن م و ض و ع د ه ب ا ل تفصيل في اركان ا ل ق ر ا ء ة و ابن خلدون في مقدمتي تحدث حديث كده وقال إ ن ك ت ا ب ة ا ل ص ح ا ب ة للمصحف يعني, يعني كان يؤخذ من كلامه إ ن خط المصحف مش توقيفي إن ا ل خ الخط ط وطبعا أنت أحوله ممكن ممكن أحول الإملاء ف ي بعض الأحوان ولكن هو توقيفي في التلاوة وفي خط المصحف نفعش المصحف ويعتبر في يعني تغيره ويعتبر التلاوة التلاوة خط خط من ولو غير ت ولو غير خط المصحف بغير في بعض الكلمات التي تحتمل أ ك ث ر من قراءه ة ت خ ر ج ك عن ا ل ت ل ا و ة الصحيحه ة كلمة محذوفة والكلمة مكتوبة يعني في بتلاقي ميم لام كاف ويوضع ألف بعد الميم دليل بعد على مالك كاف ك المصحف الألف لام ألف الحذر ب ت ت لو ا مالك بالألف لو كانت مكتوبة مالك بالألف كان ألا كان ما يبقاش فيه قراءة تانية خلاص لو أنا كتبتها مالك بالألف هذا الرسم مكتوبة لو حصل لو فيه ما يحتملش قراءة تانية ومن صفات الرسم أ ن ه يحتمل يحتمل أ ك ث ر من قراءه ة سورة وصورة النساء. في قراءة حمزة زي وتبينوا في في في وتبينوا تثبتوا الحجرات تثبتوا والكساء وخلف النساء العاشر ت اختلف ل الإسنان زي ما هي. ولكن اللي له النقط وإن النقط أصلا النقط ا ما ما كانش, إيه؟ كانش موجود. كان ق ي زي هي وإن موضوع موجود مش م وكان ج جاء العجم و وأمر أبو الأسود فنقط لدخول وتسع و د سيدنا الدؤلي إلا الإسلامية علي القرآن الفتح أن فنقط رقعة بعض الناس قد يلحن فوضعت هذه العلامات عندما كان ا ل ص ح ا ب ة في, في تلاوتهم يبقى عارف السين من الشين مع ا ن م ا ع ليس لها نقط و إ ن كانت هذه السين حتى لو احتملت ا ل ق ر ا ء ة بالشين أ و العكس يعني مثلا قال عذابي اصيب به من اشاء ما كانش عليها ولو قيلت أ س ا ء عذابي اصيب به من أ س ا ء المعنى آ ه وارد ينفع ولكن ا ل ص ح ا ب ة نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنقل والسند معتدل حكم من كلمتين سواء بأن التنوين آ خ ر ا ل ك ل م ة وحرف اللي فيه العمل و ف ي الحكم بعد التنوين أ و بعد ا ل نون ا ل س ا ك ن ة لا يكون الحكم الثابت إ ل ا ا ي وصلا لو قطعت ا ل ك ل م ة عن التي تليها يبقى خلاص الحكم هقف بالأي حسب الكلمة فلو كان بالالف هقف بالف ل عوضا عن التنوين لو كان ر س م بنون ساكنه يقف ب ى ا ل و ق بنون س ا ك ن ة لو كان الرسم بتاء ت أ ن ي ث يوقف عليها بالهاء ها يوقف عليها بالهاء عليها يوقف تقف بالهاء خلاص ده طبعا ان شاء الله يبقى ليه اعتبار في, في, في التنبيه على الوقفه على اواخر ا ل ك ل م كنا وعدنا ان احنا هن هن هن هنعرج على بعض الاحكام غير احكام المؤسسه كنا وتنوين بعض المباحث قلنا فاقتنا اربع مباحث متكلمناش ا فيهم وكتب التجويد بتصدر بيهم بعض الكتب بتتكلم في صدر الكتاب عن, عن هذه الامور وهي احكام ا ل ا س ت ع ا ذ ة والبسمله وأحكام وأحكام القراءة واركان أ ح ك م م و ا القراءة ت ب ر و أ القراءه ل أ ه م ي ة مراتب القراءه نعرج على هذا الموضوع ومراتب ا ل ق ر ا ء ة موضوع مهم جدا خ ا ص ة ان ا ل إ خ و ة دائما يقوم ب د ر ا س ة مراتب ا ل ق ر ا ء ة نظريا يعني بيدرس القراءة نظريا من الكتب القراءة وما يستفيدش من تنوع مراتب القراءه في ح ا ل يعني ي ما س ت في حاله هو ك ط ا ر ئ فانت م ث لو ا ل بتعلم بتحتاج ا ن ت ا ل ق ر ا ء ة متكونش ا س ر ي ع ة تكون أ ب ط أ من ا ل ت ل ا و ة ا ل ع ا د ي ة وبتحتاج ان تظهر ا ل أ ح ك ا م و ت ق ر أ ب ت ؤ د ة واطمئنان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 لو كنت في ا ل ص ل ا ة م ا تستطيع ق ر ر ق هتبقى ة دي أ س ر شوية ش ع ل ان لو عايز تقرا أ مقدر ل ق ر ا ما ا ء ة يكونش ي هذه في عبق ع ا ل و انت بتصلي بالناس مثلا ا بتصلي ل ت ر و ي ح في ش ه ر ر م ض اسرع ن يحتاج أ فهتنتقل هنتحدث عنها لمرتبة ل و ق ت ي القراءة واطمئنان مع التدبر ومحاولة قراءة بتقرأ أكبر مع كم يعني ه ا فمن هنا اصطلح العلماء على مراتب الايه ا ل ق ر ا ء ة أ و ل هذه المراتب والتي وردت ورد ت ا ل أ م ر بها في ا ل ق ر آ ن ورتل د ل ترتيله قول ق ر آ ن ا ل ل تعالى ل ل ه وردت ق ر آ ن ترتيلا بل ل الترتيل الترتيل على كلام بعض العلماء أ ن ه ا م ر ت ب ة من مراتب ا ل ت ل ا و ة وعلى كلام البعض أ ن ه ط ل م ا اذا جاء الامر ب أ ن ت ت ر د ل ا ل ق ر آ ن و ت ك ر ه بتمهل و حتى تستعين على فهمه وتدبر معانيه و إ خ ر ا ج كل حرف مخرجي مش ه ن ق و لا بقى مرتبة ممكن ر ت ت ك ه لا ه يكون الترتيل موجود في كل مراتب التلاوه ة د في كل م ر ت ب ة من دول خلاص تعالوا نتحدث عن الترتيل و ا ل ق ر ا ء ة بتؤده واطمئنان مع ر اخراج ع ا ة إ كل حرف من ا خ ر ج ه و ا ع ط ا ه حقه و ا ع ط ا ي حقه ومستحقه مما يلزم له ه و مما يلزم لذات الحرف د ه ا ل ت ر ت ي ل القراءة واطمئنان بتؤدة مع التمهل تاء لا مش عايز تكتب تؤادات ليه ا ل ش ي ب ي ق ل لي تهجئ تاء وهمزه على واو والدال والتاء ا ل م ر ب و ط ة تؤادات تاء واو وهمزه على واو ودال وتاء ا ل م ر ب و ط ة تؤادات ومعنى مع... التمهن والاتئاد من ا اللي... ل ق ر ا ء ة بتمهل حتى في التفسير ه ت ل ا ق ي في تفسير قول الله تعالى وردت القران ترتيلا في تفسير ابن كثير يدخل ك ل م ة التمهل ا قراءه ل ي بتمهل وقلنا ل هذا ي هذا على, على أحد التعريفات يبقى داخل يبقى كل ا ينفعش تخلي ويؤخذ به في التعليم وفي عرض ا ل ق ر آ ن يعني لو انا بعلم حد او بقوم بعرض ا ل ق ر آ ن على احد س أ ا ء العرض في مناسبه ة او في بعض الناس طلب ان يسمع القران او يعني على جميع الاحوال اللي انت مطالب فيها بالقراءه أ ن انت تقرا ايه قراءه متمهله تسمع كل ما فيها للسامع يجب ا ز يكون بعض العلماء قالوا احنا في د و ل ة خ ا ر ج ي ة م ف ا ي ج د ناس مسلمين ف م ح ت ا ج ان ه ي ق ر أ القراءه المتمهله ة اللي و ا لعن ا اللي هي ا ل ق ر آ ن ي أ ت ي على ذ ي ن في ه فيسمع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على بعض المشركين فيسلم مكانه فهذه ق ر ا ء ة العرض التحقيق و ق ر ا ء ة التعليم ا ل ل ي هي أ ب ط أ قليلا من م ر ح ل ة الترتيب بعد كده الحدر الترتيل ح د ر بعض الناس ا أو أو هيكون التجويد داخل فيه على, على, هذا, على هذا التقسيم التجويد, دا التجويد داخل فيه ما المراتب الأمر ما مع مراعاة التجويد الترطيل القبرة الترطيل الحدر الكراءة بإسراع الأحكام قدرش هنقول بقى أحد ورد يستغنىش يستغنى في في عن عن عن, عن الترتيل. لكن أو وبه هذه هي ايوه ه ت ق ر أ ب إ س ر ع أ س ر ع من المرحلتين اللي فاتوا من الترتيل ومن التحقيق مع م ر ا ع ا ة الاحكام ولكن انت عندك زي ما ناخد بعد ك د ه في باب المد لك القصر قصر المنفصل وتوسطه يعني مثلاً تقول يا ع ن ي م ث ل ي ايها أ وليك تقول يا أ ي ه ا يا أ ي ه ا بقى دي من غير, من غير مد ه ق ص ر بقى فين في مرتبه الحجر هاخد بالأوجه اللي تختصر لي تختصرلي ت ل ا وقت ة في م ا ل ت ل ا و ة خ لو ا ص يبقى ل قرات ربع في التحقيق مثلا ياخذ ربع س ا ع ة أ وخلي تلت ساعة و بالك أ ن اقصد بالتحقيق ليست ق ر ا ء ة التمطيط اللي بعض المشيخ يقوم بها ويفرض ج ع ل ب ي جدا جدا في, في, الـ في, الـ في المقادير ده لأقصد يعني هذه الـ الـ الـ المرتبة ولكن التحقيق ا ل ق ر ا ء ة بتمهل ولكن ما يكونش ايه يكون ا ب ط أ من الترطيل ولكن ما يكونش فيه تمطيط、طيب. نعم على تعريفنا ا ل ح د ر مش ا ل ح د ر بقى ان انا اخل بالمراتب واخل بالمقادير وبعض الحروف واخطب ممكن في قراءه ا ل ح د ر بعض الناس يسقط بعض حروف المد قالوا يا قالوا يا على طول يطلع من اللام ا ل م ض م و م ة ع ل ي ا ويسقط قالوا يا يثبت حفر ر المد ا نعم أي ق ئ بقتل المد ن ف ص يقصر ل ل ا م المنفصل, المنفصل ويسرع في ا ل ق ر ا ء ة مع م ر ا ع ا ة المقادير و ي أ خ ذ بالوجوه ا ل م ل خ ص ة في التلاوه هذا سنسميه حجر هو يبقى الحدر و الحدر أ ن ت لو عايز مثلا رمضان في شهر رمضان تكثر عدد الختمات يعني عايز تختم ث ل ا كذا م ر ة في شهر رمضان و ت أ خ ذ ثواب ا ل ت ل ا و ة و في نفس الوقت ي ن تسرع يبقى تستخدم م ر ت ب ة الحدر كل م ر ت ب ة توظفها حسب حالك بعض ا ل ا خ و ة ب يقعد يرادن او يبقى لك كذا خ ت م لكل م ر ت ب ة المانه يعني في التعليم انت بتعلم ا ل أ و ل ا د خلاص يبقى ده التحقيق في الترتيل المرت... مرتبه الترتيل اللي انت مثلا عايز يبقى ليك ورد لل... لل... لل... للتدبر ورد ل ل ت ل ا و ة بتمهل يبقى ده الترتيل الختمات بقى السريعه دي يبقى لها ل ليه الحج ا بعض الاخوه يقفى دائما ي ب د أ من عند س و ر ة ا ل ب ق ر ة عايز يختم فهيخلص عند س و ر ة ا ل ت و ب ة لانه كل, كل... كل م ر ة يستخدم م ر ت ب ة الترتيل أ و التحقيق ف ي ا ل ت ل ا و ة ف ي ت ع ب ي ق ر أ ربعين في نص ساعه, أو في ساعة ويتعب ف ساعة و ي ف ي س ي ب ا ل ت ل ا و ة وينصرف عنها واذا كان عمل حسابه انه يختم عشر مرات في الشهر يختم مره ة ممكن ما يوصلش إنه يختم مرة يبقى خ ت م مرة ي توظيف المراتب و ا ل أ خ الخاتم وعايز, يراجع, خاتم وعايز يراجع, يراجع كل يوم ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء ه ي ح ض ر هو عنده مخصص وقت الحجر يبقى لازم يا جماعة نوظف كل مرتبة في مكانها حسب ا ل ح ا ج ة م ا تخلط الولد ينفعش ا ا ل ل ي أ ن اعلمه ب احدر ما ينفعش, ما ينفعش طيب بعد كده ا ل ع ل م ا ء برضو ص ل ح و ا على مرتبه ة ا س م التدوير تدوير وهي مرتبة ا ت د وهي ي ر و م ر ت ب ة م ت و س ط ة بين التحقيق والحذر مرتبة متوسطة يعني الهصرع بسرعة يعني ب س ر ع ة الحجر ولا ببطء التحقيق ه ا ل ت د و ي ر تقول له م ر ت ب ة م ت و س ط ة بين التحقيق والحجر يبقى أ ن ا أ ق د ر أ ق و ل ن لخص مراتب ا ل ق ر ا ء ة انها ث ل ا ث ة مراتب التحقيق والتدوير والحجر م ر ت ب ة من ا ل أ ب ط أ ل ل أ س ر ع والترتيل ده م ر ت ب ة عامه تدخل في المراتب ا ل آ ي ه ا ل ث ل ا ث ة فضل الشيخ. المجود نعم. المجود المصحف المجود تحقيق بس مش لكل المشايخ احنا ن لسه ب ق و ل فيه ق ر ا ء ة تمطيط وممكن ا ل ش ياخذ خ ي بقى في ا ل ا ي ة ويستريح بين, ال... بين الكلمتين والكلمتين مثلا ف ت ر ة كبيره ة و... الحاجات فينا احنا ب ش و ا اللي هي قراءة ال... الموت عليها دي هي يعني زي ما عليها يعني مقوله قراءه ا ل ص ر ا د ي طبعا ق ر ا ء ة ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ولكن ق ر ا ء ة التجويد على للعلماء اللي هم العلماء القراء اللي انت تلمس منه انه ما ي م ا ط ش زي مثلا ق ر ا ء ة التجويد للشيخ الحصري قراءة بيقرأ قراءة التجويد عبدالباسط انت بالتمطيط مثلا للشيخ لو تحس بعد كده بس ممكن وفي مد فده مش, مش تمطيط ده هو بيمد مقدار المد في القراءات اللي ي م د المنفصل سته حركات دا خلاص ده في ا ل ت ل ا و ة اللي هو بيتلوها إ ن م ا ا ل ق ر ا ء ة التحقيق هي ق ر ا ء ة م ع ت د ل ة ق ر ا ء ة م ع ت د ل ة ف ه ا ش تمطيط ولا م د المفرط اللي احنا بنشوفه من بعض الناس عايز يخدم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 في س و ر ة ا ل ه م ز ة عشان نراعي فيها المد المنفصل أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم دا أ و ل مرتبه ن ق ر أ التحقيق ه ن ق ر أ مرتبين من التحقيق اللي هو اعلى ح ا ج ة فالتدوير وبعدين الحد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان باله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقد التي تطلع على ا ل أ ف ئ د ه إ ن ه ا عليهم مؤصده في عمد ممدد تحقيق ولو التحقيق أ ب ط ا من كده يجوز لو أ ن ت بتعلم ولد و ه ا ت ق س ب له ايه يعني مثلا تقول ويل لكل ه م ا ذ ا تقفله ت بالتنوين ل أ ن أنت بعد كده توصل بعد الاخوه يقول لك ل اف أ وسكن لا لا يعلم ن ي ب ع الولد على ن ي ة الواصل فممكن بالراحه اقل من كده أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الهمزه ابطل كل ده يدخل في ن في التحقيق ا ل أ س ر ع ق ل ل ي التدوير وهي ا ودي اللي يمكن أ ق ر ب للغالب الاخوه ما يصلي التدوير يقول من الشيطان الرجيم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 التي تطلع على ا ل أ ف ئ د ة إ ن ه ا عليهم مؤصده في عمد ممدده ا ل ح د ر أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل ه م ز ة ل م ز ة الذي جمع مالا وعدده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 ق ص ر ت المنفصل وما أ د ر ا ك ما الحطم أدراك أم、الحطن. قلنا تحاول تختصر التلاوه على قد ما تقدر حتى في الوقف والابتداء توصل خليها قراءة ونوصي و ب ا ل إ خ و ة اللي ب ي ق ر أ و ا حدر إ ن ه يختم خ ت م ة حدر من المصحف ا ل أ و ل حتى لو حافظ ل ي ه لأن أ ن ا ب ق و ل لك و ه ي و ص ل بعض الكلمات التي اللو... تعود على الوقف عليها فييجي يوصل يوصل خ ط أ يعني دائما بعض الإخوة اختبروا ل إ و ة ا خ كده اذا وصل ق اذا ل مثلاً إ جاء نصر الله والفتح كل ه و خ ذ ن يقف على ر أ س ا ل آ ي ة وده م ظ ب و ط أنه لسنة يقف الآية ولكن عايز يوصل إ ذ ا جاء نصر الله والفتح ورايته أ حاجات انت متعود تقف و عليها تيجي توصل توصل ايه؟ توصل خ ط أ يبقى خلي ا ل خ ت م ة ب ت الحدر ع ا خ ت م ة من المصحف ترى فيها تبقى شاب ع ي ن ك شكل الكلمات اللي طول عمرك انت متعود ايه تقف عليها وتوظيف المراتب كل م ر ت ب ة حسب الحال وحسب وقتك تبقى ده امر لابد ان انت تاخد ب ه علشان تقدر يبقى كل يوم فيه ق ر آ ن بعض ا ل إ خ و ة ه كلما يتذكر انه تعبان يقول لك لا ه ق د ر ان يقرا النهارده يعد ي مثلا أ ي ا م ك ث ي ر ة م ا ي ط ل و ش فيها ق ر آ ن خالص و د ه خ ط أ إ ذ ا بقى لو عمل خ ت م ة الحدر ه ي ج د انه كل يوم مش عايز م ج و د كثير والوقت ا ل ل ي محدده قليل فيتسع ختمه الحدر يبقى خ ل ص ه ا في وقت قليل فضل الحدر, الحدر, الحدر الأحكام اللي طبعاً إن تاخد هقدر بيقول مش من أخذ أنه أنت لك من ا ل أ ح ك ا م في الحدر أ و من مقاديرها يعني كلام برضو ي ع ن ي مش مضبوط ش م لاننا قلنا ا ل م ر ت ب ة الترتيل م و ج و د ة في المراتب الثلاثه على هذا التعريف يبقى الحدر م ر ت ب ة إ ص ر ا ع لا غير إصراع وحن وحن بالمراتب الثلاثة تقصر توصل بالمراتب كثير كل نعم ست حركات وإحنا شوفنا التفاوت الله الثلاثة ما المد اللازم نعم يكونش وقفك بين ستة في في حتى لو ب تحدر في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة تقول ولا الضالين ست حركات في المراتب ا ل ث ل ا ث ة سواء في التحقيق أ و التدوير أ و في الحجر ا مع مع إذهاب الأحكام ومش فيها أحكام الإخوة بيأخذ بعض حروف المد ويسقطها ما ساهم وقال ء ة سورة مع ومش بعض بعض بيأخذ بل بنقول حروف في زي يونس وما تتلو منه من قران آ ن يقول و لك م تَتْلُو م ه من ما ن قُرْآنِ يثبتش الواو م ا د ي ة ما يثبتش حرف ماد د ألف آه مثلاً آه ولا و لا عايزين ع نجيب ب ه ا مثلا فعل مضارع ولا تتخذ ايات الله هزوا تخيل لو لو لو خد الألف بتاع ولا واللم دخلت على تتخذ فتبقى توقديّة وليست لم أي وليست خد النفية لو الألف ولا واللم على لم لم لم ليست لا ي س ت ل ناهية ولا تتخذوا ولا لازم تثبت ا ل أ ل ف هنا في أ خ و ه ب ي ق ر أ من كتر الحدري ولا, ولا, تت ولا تتخذوا يبقى طبعا أي أخلي يبقى في أن تأتي الآي طبعا برتم البطء بالأحكام ولكن أقصر المنفصل وصل الكلمات بعضها ببعض القراءة قراءة القراءة اقصر حتى معتادلة معتادلة معتادلة هنا الحدر ولا ولا صلاة المنفصل الكلمات أن ولكن وصل لو وصلت تكون رؤوس مش في علشان تعرف الشكل والاعراب يبقى لو وصلت الصور ببعضها على ما سنقوله ب ا ل ن س ب ة للاستعاذه والبسمله ي ب ق أ ن ت ع ا ر ف ب ر ض و أ ن أ ن ت ممكن توصل ا ل ص و ر ة توصل الجميع كل ا ل أ و ج ه اللي هتوفر معاك وقت في ا ل ت ل ا و ة تتوصل ب ه ا إ ل ى ا ل ح د مع قصر المنفصل قصر في الوقفات في و... و... و... وتوصل رؤوس ا ل آ ي ه وهتترك المد المنفصل كده توصل للحجر وانت اي بالحجر كده اه... عندنا شاء بالامتحان عامة اه... حفظ جزء حفظ جزء عم كاملا مع تطبيق أ ح ك ا م ا ل نون ا ل س ا ك ن ة والتنوين وده ا ل إ خ و ة لطول ا ل ف ت ر ة بين اليوم واليوم يستعن بالسماع أ و ي ق ر أ من أ ي كتاب تاويل أ و من كتاب ا ل د و ر ة اللي هو فتح ا ل أ ق ف ا ل يبقى ده الوقت بتاعك طوال ا ل ف ت ر ة ا ل ق ا د م ة اللي هتجاز ه إ ن شاء الله للامتحان من يوم ا ل أ ر ب ع ا ء القادم إ ن شاء الله يكون, يكون موجود بعد ص ل ا ة الظهر م ب ا ش ر ة وبعد ص ل ا ة العشاء ل ل إ خ و ة اللي ما يجوش في ص ل ا ة الظهر لا الامتحان ما عنديش ف ك ر ة ا ل إ خ و ة اللي بينظموا نعم الحاجات المطلوبه تاني حفظ جزء عام كاملا مع التطبيق أحكام ا ل ن واحكام ن ل والتنوين س ا ك ن ة ف تحفة الأطفال ظ بيتا بيتا من المقدمة ح أول أ و النون ا ل س ا ك ن ة والتنوين مذاكرة شرح من كتاب فتح أو أي كتاب تجويد نعم؟ احكام مطلب الان انت ولكن ن ا س ا ة و و ت ن ي ن و ب ع ا ل ل م ا ح ظ ا ت اللي ت ح د ث ن ا عن ه ا في ل م ق د م ة الماليه وقت ك د في الوقت م ا م بجزاكم ل ل ه خ ي ي س ب ح ان ك اللهم و ب ح م د ث عنه في المقدمه ا إلا أنت نستغفر